يكون له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد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 لم يجد ولم يولد 118. ولم يكن له أحد